والدور الثاني للدولة لغيره فيدخلون واحد هذا كان عندنا الحال في المناطق التي بها مثل هذه البنايات حتى يصر الله ببحده رجعت أموال الناس صحيح كثير من أموال الناس ورده كليهم وأن أخذ في أيام الاشتراكية يسمى بالتأمين أو كذا تأميم ما في شمادة الدين نعم والنحو يسمونه بالقاعد قاعد وله خمس درجات بس النحو خمس درجات يعني سواء عتنيت به أو لم تعتني به ما ما هو سبب للنجاح ولا للرسوب النحو وأما الدين فلا تسأل مادة واحدة في الأسبوع اندخل المدرس حضر وبعضهم يسب الدين ويدرس الدين هذا من العجائب يعني يسب الدين ويدرس الدين يدخل المدرس الدين ويسب الدين آه إله الله المهم الحمد لله خلصنا الله من ذلك الطاغوت والآن الخير هو لا الحمد لله لا خصوصا مع اعتمادهم على بعض كتب الشوخياني رحمه الله بس في شيء من العلم لكن أكثر ما يكون الدنيا في جانب المدارس هذه تمحضت لها وما قامت إلا لها ما قامت لأجل الدين قامت للدنيا هذا الأساس المدارس قال رحمه الله وقال السدي كان عيسى عليه السلام في الكتاب يحدث الغلمان بما يصنع أباؤهم ويقول الغلمان أو يقول الغلام انطلق فقد أكل أهلك هذا فيه ما فيه فقد أكل أهلك كذا وكذا يعني يخلش معنا هذا ما صحيح وما صحيح هذا الله علم هذا من عند الجماعة يكفينا يا أخوان باهر هذا تفصيل ما نحتاج إليه فينبئهم بما في بيوتهم وما يأكلون وما يدخرون ما هذا ما هو صحيح هذا قال انطلق فقد أكل أهل كذا وكذا ورفعوا لك كذا وكذا فينطلق الصبي إلى أهل يبكي عليهم حتى يعطوه ذلك الشيء فيقولون من أخبرك بهذا فيقول عيسى فحبسوا صبيانهم عنه يعني هجروا عيسى هذا, هذا عيسى سيتعبنا يقول لكم خبينا كذا وبغينا لكم كذا ويأتي الطفل يبكي عند أهلهم وين الطعام اللي خبيته هتو تعرف الطفل متعبك والله يتعبك حتى تعطيه الذي يريد متعب فهؤلاء يعني على هذا القصة مع أن عيسى يخبرهم ويذهبون عند عند أبائهم يبكون عليهم ويتعجبون من يخبرهم بهذا ما حضروا هذا الموق الذي أخبينا فيه هذه الأشياء ولا يعلمون شيء من دل... شيئا من ذلك دل... شي دل... فيخبرونهم عيسى فقالوا خلاص عيسى هذا لا تقاربوه تعيده عنه ألم وصي هذا بعيد قال فينطلق الصبي إلى أهله يبكي عليهم حتى يعطوه ذلك الشيء فيقول من أخبرك فيقولون من أخبرك بهذا فيقول عيسى فحبس صبيانهم عنه وقالوا لا تلعبوا مع هذا الساحب جمعوهم في بيت فجاء عيسى عليه السلام يطلبهم جمعوهم وخبوهم في بيت جاء عيسى الذي لعم معهم لأنه يدرس معهم في الكتاب عادة الأولاد يحبوا يجتمعون فجاء إلى بيوتهم يطلبهم وين هؤلاء الأولاد يلعب معهم عيسى فجمعهم في بيت فجاء عيسى عليه السلام يطلبهم فقالوا ليسها هنا فقال ما في هذا البيت هذا البيت لا نشمي فما في هذا البيت قالوا خنازير قال عيسى كذلك يكونون ففتحوا عليهم فايدهم خنازير يعني دع عليهم فتعال الأولاد فايدا بالأولاد خنازير كذلك يكونون دع عليهم قال عيسى كذلك يكونون ففتحوا عليهم فايدهم خنازير ففشى ذلك في بني إسرائيل فهمت به بني إسرائيل فلما خافت عليه أمه حملته على حمير على حمير لها تصير الحمار على حمير لها وخرجت هاربة منهم إلى أهل مصر وقال غتادة إنما هذا في المائدة أي هذا الذي حصل من المس إنما هو في المائدة وليس في هذا القصة إنما هذا في المائدة وكان خوانا ينزل عليهم أينما كانوا كالمن والسلوى وأمر أن لا يخونوا ولا يخبأوا لغد فخانوا وخبأوا وخبأوا فخانوا وخبأوا فجعل عيسى يخبرهم بما أكلوا من المائدة وبما ادخروا منها فمسخهم الله خنازير هذه مسألة المسق أو قصة المسق إنما هي تعلق المائدة تلك التي كانت تنزل من السماء وليس بهذا الأمر في أمر الاندخار <تصفيق> الله أعلم بذا وذاك قال قوله تعالى إن في ذلك أي إشارة إلى ما ذكره من الإحياء والإبراء والإنباء إن في ذلك أي في الإحياء وفي الإبراء وفي الإنباء والإخبار بما تدخرون تأكلون لآية والصحيح أنها آية عظيمة قال قوله تعالى إن في ذلك الإشارة إلى أي شيء ولد عند من خلاد الإشارة إلى أي شيء لكن إن تلعب انظر سعيدا الإشارة إلى أي شيء سعيد نعم أحسن الإشارة إلى ما ذكر من الإحياء والإنباء وكذلك الإبراء إن في ذلك أي الذي تقدم أخبرتكم به وأعلمتكم به إن في ذلك الذي ذكرته لا آية محمد سيد ما يعرب آية اللام هذه معروف تأتي من حروف الجر وهنا لا آية إش مجرد لا مشكل هذا في القرآن أصح كلام ما يعني أصح منه ولا يكون في اللحن البتة شكال هذا يحتاج أن ننظر العقب ليشغال والجماعة أيضا الوليد <تصفيق> أي شي عند من صلاح شكال هذا قوي اسم بنا منصوب مع وجود اللام هذه نعم هذه مزحنا آه. والإسلام الجر مكسورة هذه مفتوحة هذا يسمى بنام التوكيد، نام المزحلقة، كلها تسميات على مسمى واحد، فهو اسم إنما مؤخر أحسنته منصوب. لا لكم إن كنتم مؤمنين، أي هذا الذي ذكره آية، وفي قراءة المسعود أو في مصحف المسعود لا إن في ذلك لا لكم إن كنتم مؤمنين على الجمع. والحاصل هي آيات عظيمة، هذا إن شاء الله نكتفي به الذي هو أننا سندخل في شيء آخر. عندك يا بشار وحين الموتة كم الموت الذي أحياهم؟ أربعة على قول من؟ أيش الدليل؟ على قول من هذا؟ حكي عنه؟ الله عالم ينظر هل صحاب بن عباس؟ نعم. والصحيح أننا نبقى على هذا الإطلاق وحين الموتة من غير تحديد. كم الذين أحياهم الله أعلم وأنبئكم ما معنى وأنبئكم ما عندك وأخبركم أحسن إلى هنا قال نعم لم يكن من معجزة النبي صلى الله عليه وسلم إحياء الموتة لكن حصل له معجزة أعظم من إحياء عيسى للموتة ذكر ذلك من وقال فبكاء الجذع أعظم وأعظم معجزة وجود القرآن هذه أعظم معجزة على الإطلاق فهي معجزة إلى قيام سعة فهذه أعظم معجزة عن وجود القرآن وإنزال القرآن إنزال كلام الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مع حفظه من التحريف اللفظي ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله وقال فبكاء الجذع أعظم فإن هذا الجذع ليس محله قابل البكاء وأما إحياء الموت وإعادة الروح إلى, الجسد، الروح إلى الجسد وهو إعادته إلى محله كلام جميل فإن الجذع ليس محله قابل للبكاء هو جماد محله ليس قابل للبكاء وأما إحياء الموت وإعادة الروح إلى الجسد وهو إعادته إلى محله إلى الأصل إلى محله صحيح هذه معجزة عظيمة جدع يبكي ويحن على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب عليه وقريب منه كان يخطب قريبا منه فلما فارق رسول الله صنع له منبر بك ذلك الجدع وحن على فراق رسول الله جدع يحن على ذكر وحاول الغناء الشداد أصحاب القلوب الغاسية وجد الذكر وذهب سهل وجداء وذهب ما يهمنا لا حول ولا قوة إلا بالله حول الغناء الشداد عندهم قسوة في قلوبهم وهذا جدع يحن على فراق على فراق الذكر، وفراق أهل الذكر، ورأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ليفائده، لغير المعجزات كثيرة جداً. ما من نبي بعثه الله إلا جعل معه ما آمن على مثله البشر وإن الذي أوثيته وحي أوحاه الله إليه فهي آية عظيمة ومعجزة عظيمة ما من نبي إلا وإياذ الله بشيء من معجزات آمن على مثله البشر وإن الذي أوثيته وحي وليس هذا المقصود الحصر فإن له معجزات أخرى لكن هذا أعظم معجزة وجود الوحي هذا وجود هذا القرآن بهذه البلاغة وهذا الإخبار عن الأشياء التي لا يحصل لا يحصل فيها فوت عند حصولها على ما أخبر الله سبحانه وتعالى فهي على ما أخبر الله تماما وأما هؤلاء صحاب العجاز العلمي هؤلاء صحاب تشكيك في القرآن القرآن قد أخبر قبل كذا وكذا تكلف تكلف وحيانا يكون مهكمين قالوا ويريدوا جاروا اليهود النصارى إذا فعلوا شيء قالوا كذا طلعوا القمر بما قالوا إيش الآيات الجن ينفدوا إيش يا أخوان يا معشر الجن والإنس نعم أحسن فقالوا قد أخبر القرآن قبل كذا وكذا أنهم سيصعدون إلى القمر حسبنا الله نعمل نعمله لا تنفذون إلا بسلطان أي بعلم وهو لا قد طلع القمر وطلع طلوع القمر كله كذب فيما ذكروا هم أنفسهم اعترفوا بهذا المهم ضحكوا على المسلمين فترة من الزمن كل يوم يأتي لهم بواحد يلحقون عليه أنه حصل كذا وحصل كذا وها هو القرآن قد أخبر بهذا قبل 1400 وأربع عام والقرآن قد أخبر كل ما جاء بواحده والقرآن قد لأن القرآن نزل من أجل العجاز حقاً وما ذلك على الله بعزيز لكن لا يحملون الآيات ما لا تحمل والله تكلف فهذا العجاز العلمي بالغ فيه ناس جدا بالغوا فيه وأراد يظهروا علماً لم يعرفه ابن عباس ولا غيره من أئمة التفسير فإنهم لم يتعرضوا لعجاز العلمي هذا الذي يذكرون في القرآن أولى أصحاب الهيئة الجديدة متعبون فحملوا القرآن وكلهوا وتكلهوا ما لا يحتمله وتكلهوا أيضا في التفسير فالإعجاز العلمي لا يرد مطلقا ولا يقبل مطلقا والعصل فيه الرد كذب أكثره كذب وتكلهه المهم هذا في القرآن قد أخبر عن الهندسة وذاك يقول القرآن قد أخبر عن إيش أيضاً عن الموسيقى الاعجاز العلمي والاعجاز الهندسي وأيضاً كذلك الموسيقى في القرآن لا حول ولا قوة إلا بالله موسيقى في القرآن سيد الغطوب هذا فيقول في الاعجاز الهندسي في القرآن ما أدري منين هذا الاعجاز الهندسي هذا في هندسة وبناءات وعمارات القرآن شارينيها. والله كتابه في هذا العجاز الهندسي في القرآن، وهذا معه العجاز العلمي، وهذا معه وجود الموسيقى في القرآن، ويتعلمون الموسيقى ينزلونها على الآيات القرآنية، هذه المقاطع وقلوع وكيف النزول، ينزلونها على آيتهم بل بعضهم تجرأ وغنى ولحن سورة الفاتحة تجرأ وغنى بها، وكفر وهو أهلنا يكفر. قام عليه الناس كل مكان قاموا عليه ما بقينا القرآن يغنى به مع الطرب طبعا هذا العياذ بالله تكلف القرآن وطعن في القرآن عجاز هندسي وعجاز علمي وعجاز كذا إلى آخر ذلك لا شك أن القرآن معجزة لكن التكلف نهين عنه ومنه الذي حامل راية العجاز العلمي هنا في اليمن في اليمن من أذهب عن ديدات ولا عند نعم الضال عبد المجيز الزنداني، ومعه علاج للسرطان الناس دور تبغى تعالج السرطان ما علاجه قال الزنداني اخترع علاج للسرطان ولا أحد يمكن قد شوفي من الزنداني هذا كله كذب يكذب على الناس يكذب على الناس